بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا علي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 يوم يبعث حيا واذكر في الكتاب نريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني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 وِلد نَجَعَ لَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا شَخْصِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهْلَ مَخاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكَن فلا داها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذح النخلة تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي وقري عينا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا بمشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال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 إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أي أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغاغب أنت عن هالهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجئني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربكم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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع لوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبوا سجدا وبكيا فخلف مِن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يؤلمون شيئا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 ثم ننجي الذين اتقوا وذروا الظالمين فيها جتيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتين قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أجل الفريقين خير مقامهم وأحسن نديا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا وما يم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 من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدّا فإنما يسأله بلسانك لتبشر به المتقين بِهِ به المتقين وتذر به قوم اللدّا وكم أهلنا قبلهم من قرن